والمعنوي بألفاظ معينة النفس والعين وكلا وكلتا وكل وجميع وأجمع وتوابع أجمع أبتع وأكتع وأبصع ثم تحدثت عن البدل وهو التابع المقصود بالحكم لذاته تابع لما قبله في الإعراب هو المقصود بالحكم هو المقصود بالكلام ولكن سبق بالمبدل منه تمهيدا لذكره كما تقول الخليفة عمر أول من لقب بأمير المؤمنين فكلمة الخليفة توطئة وتمهيد وتقديم لقولك عمر ولكن أنت قصدت الكلام عن عمر فمهدت بذكر كلمة الخليف وهذا البدل الذي هو التابع المقصود بالحكم لذاته لذاته بلا واسطة هذا البدل أنواع بدل مطابق أو يقولون عنه كل من كل والأفضل أن نقول بدل مطابقة إذا كان البدل عين المبدل منه هو عينه هو عينه كما في المثال المذكور وكما لو قلت الخليل إبراهيم أبو الأنبياء الخليل هو إبراهيم وإبراهيم هو الخليل فهذا بدل مطابق وكما لو قلت المسيح عيسى روح الله وكلمته المسيح عيسى المسيح هو عيسى وعيسى هو المسيح فهذا بدل مطابقة بدل مطابقة والثاني بدل بعض من كل أو جزء من كل وبعضهم يتساهل فيدخل الألف واللام على كلمة بعض فيقول بدل البعض من الكل وهذا لا يعرف في كلام العرب لأن كلمة بعض هذه تضاف وعلى ذلك فلا تعرف بالألف واللام، بدلوا بعض من كل كما لو قلت رأيت السفينة شراعها، رأيت السفينة شراعها وتقول أكلت الرغيف ثلثه أو أكلت الرغيف نصفه، وقرأت القرآن ثلثيه، قمت الليل بعضه، هذا كله بدل جزء أو بعض من كل. والثالث بدل الاشتمال بين البدل والمبدل منه علاقه الاشتمال اشتمل المبدل منه على البدل اشتمل عليه فهو متعلق باسماء المعاني لا يتعلق بالذوات المحسوسات تقول اعجبني شيخي علمه وقاره ادبه هيبته وهكذا اعجبني الشيخ هدوؤه هذا الهدوء شيء اشتمل عليه الشيخ ولكن لا يمكن ان ينفصل اعجبني البيت نظامه اعجبني البيت نظامه وهكذا هذبت الولد خلقه هذبت الولد خلقه فحققت الامر انت هذبت شيئا متعلقا بالولد وهو الخلق وهذا الخلق لا يمكن أن ينفصل عن الولد فهذا يقال له بدل اشتمال بدل اشتمال تقول راقتني الوردة منظرها راقتني الوردة منظرها راقني البستان نظامه, نظامه وهكذا وقس على ذلك والنوع الرابع من أنواع البدل هو بدل الغلط كما لو قلت رأيت زيدا الفرس رأيت زيدا الفرسة أنت أردت أن تقول إنك رأيت الفرس ولكن سبق لسانك وهذا يحدث كنت تفكر في زيد تفكر في زيد فأنت عندما تكلمت انطلق لسانك بما في تفكيرك فبدلا من أن تقول رأيت الفرس سبق اللسان بذكر زيدا فقلت رأيت زيدا ثم انتبهت فقلت الفرسة هذا يقال له بدل الغلط سبق اللسان ها فذكر شيئا في العقل في التفكير ثم ذكر الإنسان بعد ذلك الصواب وهذا البدل على ثلاثة أضرب بدل الغلط على ثلاثة أضرب قسم منه يقال له بدل البداء بدل البداء وهو يتعلق بالتشبيه ثم ترى أن الشيء تفوق في الباب فعدلت إلى شيء أقوى كما لو قلت مثلا هذا الفتى فهد مثلا فهد أو هذا الفتى نمر في شجاعته ثم اتضح لك أن شجاعته فائقة فقلت هذا الفتى نمر أسد بدا لك أن تشبهه بالنمر ثم تبين لك أن شجاعته فائقة فزدت التشبيه ما عدلت عن الأول ولكن لان النمر والأسد كلاهما كليهما كليهما شجاع ولكن شجاعة الأسد أعظم من شجاعة النمر فلذلك قالوا عنه إنه ملك الغابة وكما تقول هذه الجارية بدر شمس لا فاق جمالها جمال البدر فشبهتها بعد ذلك بالشمس فهذا يقال له بدل, بدل البداء الثاني يقال له بدل النسيان تبني كلامك على شيء على ظن ثم تعلم أنه خطأ فحينئذ تعدل عنه مثلا من بعيد رأيت شيئا فقلت رأيت إنسانا رأيت خيالا من بعيد فظننت أنه إنسان فقلت رأيت إنسانا ثم عدلت عن ذلك فقلت حصانا اتضح إن الذي يأتي من بعد هذا حصان وليس إنسان فتقول رأيت إنسانا فرسا فرس بدل من إنسان هذا يقال له بدل النسيان يعني أسرعت فحكمت على الشيء خطأ ثم عدلت عنه والثالث بدل الغلط وفيه سبق اللسان سبق اللسان إلى الكلمة فعدلت عنها إلى غيرها <تصفيق> ايا كان هذا كله يقال له بدل الغلط وهو أقسام وتفصيله يأتي إن شاء الله عز وجل لما نكمل الكلام عن النحو وتفصيله بعد ذلك قال ابن اجروم وهو على أربعة أقسام بدل الشيء من الشيء وبدل البعض من الكل وهذا كما قلت المعروف عن العرب إن كلمة بعض كلمة كل تأتل زمان الإضافة ولا تدخل عليهما الألف واللام ولكن هذا مما كثر على ألسنة الناس حتى إن بعض النحاة يعني ذكره وقال هذا على سبيل المسامحة لأن الناس تكلموا بهذا ولكن العرب ما تدخل الألف واللام على كلمة بعض وبدل بعض من كل وبدل الاشتمال وبدل الغلط نحو قولك قام زيد اخوك قام زيد هو اخوك واخوك هو زيد فهذا بدل ايه مطابقه بدل مطابقه ويجوز فيها ان تكون نعتا نعت اخوك نعت او عطف بيان عطف بيان لا نعت وانما عطف بيان وتقول وأكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه أكلت الرغيف ثلثه هذا بدل بعض من كل نفعني زيد علمه هذا بدل اجتماع ورأيت زيدا الفارس هذا بدل غلط إما أن يكون بدل نسيان إذا رأيته من بعيد وظننت أنه زيد ثم بعد ذلك اتضح أنه فرس أو بدل غلط إذا أردت أن تقول الفرس ولكن سبق اللسان فقلت زيدا هذا عن المرفوعات وتوابع المرفوعات الأربعة النعت والتوكيد والعطف والبدل توابع المرفوعات أربعة نعت وتوكيد وعطف وبدل نعم هم قالوا عنه ذلك وإنما هو نسيان نقول عنه بدل الخطأ يمكن أن نقول عنه بدل الخطأ بعد ما ذكر المرفوعات ذهب إلى ذكر المنصوبات قال ابن أجر الروم المنصوبات خمسة عشر نعم هل هناك شيء كل لماذا تنظر خلفك أنت المتكلم وأنا أكلمك هناك شيء ها كلي لا تخجل تسال عن ماذا ها عادي يعني عادي بعيد عن الدرس صحيح هل أنت مشارك في ضر الحديث لست أحد المشاركين مع من حضرت حضرت مع نفسك طيب ماشي يا أخاني المنصوبات خمسة عشر وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى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 ثاني، وانتبه تبي تبي تبي الى ان, السي... ان الصاد مهموسه وليس المصدر مظ مظ هذا خطا قال لي ايه يسجد بالك من يسجد يسجد والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان <تصفيق> والحال والتمييز والمستثنى كم عدد المنصوبات حتى الآن لا, لا التي ذكرتها مفعول به والمصدر وظرف الزمان والمكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا هذا الثامن والمنادى تاسع والمفعول من أجله والمفعول معه أحد عشر وخبر كان واخواتها واسم إن وأخواتها ثلاثة عشر والتابع للمنصوب فذكر النعت والعطف والتوكيد والبدل طيب هو ذكر اسم لا ولا بشروط ما تكون عاملة عمل إن فلو اكتفى وقال واسم إن وأخواتها فدخل في ذلك أنه كأنه لكن كما سبق ومعها لا النافية للجنس التي تعمل عمل إن ولكن هو يطنب أحيانا ويختصر أحيانا ثم قال والتابع وهو سبقا ذكر التوابع في المرفوعات ولكن أعادها هنا فقال النعت والعطف العطف التوكيد والبد المفعول به هذا أحد المنصوبات ما مثاله تحدثنا عنه عند الحديث عن الفاعل ما الفاعل اسم مرفوع تقدمه فعله هذا تعريف الفاعل كما كما قال ابن أجروم أو هو الاسم المرفوع الذي قام بالفعل أو قام به الفعل هذا الفاعل الذي وقع عليه فعل الفاعل هذا هو المفعول به وقع عليه فعل الفاعل كما نقول ركب المجاهد فرسه ركب المجاهد معنى حدث فعل معين وهو الركوب القائم به فاعله المجاهد هذا فاعل والركوب وقع من المجاهد ووقع على الفرس فالفرس إذا مركوب وقع عليه فعل الفاعل فهذا نقول له مفعول به أما قوله المصدر فيريد به المفعول المطلق المفعول المطلق ركب المجاهد فرسه ركوبا ركوبا هذا مفعول مطلق وظرف الزمان راكب المجاهد فرسه ليلا اسم يبين زمان الفعل اسم منصوب يبين زمان الفعل وظرف المكان راكب المجاهد فرسه أمام المسجد اسم المنصوب يبين مكان الفعل هذا ظرف المكان والتمييز تمييز المبهمات الكيل والوزن والعدد والمساحة أو, تم أو تمييز يقولون عنه تمييز ملحوظ أنا أكثر منك مالا فكلمة مالا أزالت الإبهام الموجودة في كلمة أكثر لأن الأكثرية تصلح لأشياء كثيرة أكثر منك ولدا أكثر منك علما أكثر منك مالا إلى آخره فجاءت كلمة مالا وأزالت الإبهام الموجود في هذه الأكثرية أنا أكثر منك مالا وإن لله تسعة وتسعين ملكة ممكن ها تسعة وتسعين نبيا هذا العدد يحتمل أشياء كثيرة فجاءت كلمة اسم وأزالت الإبهام الموجود فيه هذا إبهام موجود في كلمة تسعة وتسعين فكلمة اسم أزالت هذا الإبهام فهذا يقال له التميز والمستثنى المستثنى بإلا أو غير وسوى أو عدا وحاشا وخلا ألا كل شيء ما خل الله باطله وتقول كل آيات الأنبياء ذهبت إلا آية رسول الله صلى الله عليه وسلم آياته التي هي القرآن واضح مستثنى استثناء جزء من كل بأداة من أدوات الاستثناء يخالف ما بعدها ما قبلها في الحكم واسم لا اسم لا النافيه للجنس لا حول ولا قوه الا بالله او لما تقول لا اله الا الله وتقول لا طالب علم كسول لا طالب علم كسول هذا نفي للجنس نعم رايت اشرف متقنعا متقنعا يعني رايت حال كونه متقنعا ها اي نعم والمنادى يا عبد الله اقبل يا عبد الله اقبل والمفعول من اجله او المفعول لاجله او المفعول له هذا كقوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى يعني الذي دفعه للإنفاق ابتغاء وجه ربه الأعلى طيب والمفعول معه استوى الماء والخشبة استوى الماء والخشبه سرت استوى الماء والخشبه هذا منصور وتقول سرت والنيل سرت والقمر ذاكرت والمصباح الواو هنا بمعنى بمعنى ايه مع لا واو المعيه وخبر كان واخواتها وكان الله لطيفا خبيرا كان الله عليما خبير مثلاً واسم إنه واخواتها إن الله عظيم إن الله غفور رحيم والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل قال ابن آج الروم باب المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه فعل الذي يقع عليه الفعل نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس المفعول به اسم منصوب وقع عليه الفعل فعل الفاعل ثم مثل فقال ضربت زيدا وركبت الفرس المفعول لا بد أن يكون اسما ويمكن أن يأتي المفعول جملة وذلك مع الفعل قال قال المسلم الساعة قادمة الساعة قادمة مبتدا خبر جملة اسمية مفعول به للفعل قال مفعول به للفعل قال المفعول به اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا ثم هو اسم منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مجرورا ثم لا بد ان يقع عليه فعل الفاعل يعني يمكن في الجمله التي معنا راكب زيد الفرس نقول راكب زيد ومحمد هل كلمه محمد هنا مفعول به جواب لا لان الركوب لم يقع على محمد وانما وقع من محمد وقع من زيد ومحمد فكلاهما فاعل في المعنى ان من ناحيه الاعراب زيد فاعل والو حرف عطف ومحمد معطوف مرفوع لم يقع فعل الفاعل الذي هو الركوب لم يقع على محمد وعلى ذلك لا نقول انه مفعول به طيب اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل انواع المفعول به انواع المفعول به قال ابن واجروم وهو قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره اسم ظاهر ما دل على معناه دون قرينه الخطاب او الغيبه او التكلم يعني لما نقول محمد احمد زيد بكر عمرو هذا كله اسم ظاهر اما انا وانت ونحن وهو وهي فهذا يقال له إيه يقال له إيه مضمر تحدثنا عنه قبل ذلك قال فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر قسمان متصل ومنفصل الضمير المنصوب الذي يقع مفعول به نوعان متصل ومنفصل فالمتصل اثنى عشر وهي اي يعني الضمائر يعني ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن والمنفاصل اثنا عشر وهي اياي وايانا واياك واياك و اياكما و اياكم و اياكن و اياه كما هي عادته ياتي فيطنب كثيرا و احيانا يختصر كان يمكن ان يقول الضمير المنصوب المتصل هو ياء المتكلم وكاف الخطاب الضمير المنصوب المتصل ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغيبه ها والضمير المنصوب المنفصل هو الضمير إيا اربع ضمائر وفقط هو لم يذكرها ولا ذكرها ذكرها طيب أقول كان يمكن له أن يختصر هذا الذي أطال فيه، فكان يقول ضمير النصب اربعه أو يقسمه ارتدان فيقول منفصل ومتصل. اما المنفصل فهو الضمير إياه، وله اثنتا عشرة صورة ضمير إياه. له اثنتا عشرة صورة إن تكلمت عن نفسك قلت إيايا وإن تكلمت عن نفسك ومعك غيرك قلت إيانا سواء معك واحد أو اثنان أو أكثر إذا إيايا وإيانا الضمير إيا مع الياء أو الضمير إيا مع النون وإذا خاطبت اتيت بالضمير إيا مع الكاف وصورها اياك هذا لو خاطبت واحدة واياك لو خاطبت واحدة اياكما لو خاطبت اثنين أو اثنتين اياكم لو خاطبت جمع الذكور اياكن لو خاطبت جمع الاناث لو تحدثت عن غائب ستقول اياه غائبه اياها لو تحدثت عن غائبين أو غائبتين إياهما لو تحدثت عن غائبين إياهم لو تحدثت عن غائبات إياهن فهذه إثناث عشرة سورة للضمير إياه هو ضمير واحد ضمير واحد وهذا قول جماهير النحاة وقل من جعل الضمير إياه بصوره جعله اثني عشر ضميرا لما هو ايه ضمير واحد اما الضمير المتصل وسبق بيان المنفصل والمتصل المتصل الذي لا يستقل بنفسه بل, بل بل بل ايه يتصل بما قبله مثال في المرفوع مثاله في المرفوع تاء الفاعل كتبته أما كلمة أنا فهذا منفصل لأنه يستقل بنفسه كما كان في ضمير الرفع منفصل ومتصل كذلك في ضمير النصب منفصل وهو إيا فهذا يستقل بنفسه اياك نعبده وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واياي فاعبدون مثلا والضمير المتصل كما قلت ياء المتكلم المتكلم اذا كان الضمير مرفوعا قلت انا طيب لو اردنا المتصل المرفوع ستاتي بالتاء كتبت طيب لو كان الضمير منصوبا ستقول إذا أردت المنفصل ستقول إياي وإذا جئت بالمتصل ستقول علمني فهمني رباني أدبني يا المتكلم هنا مفعول به يا المتكلم وناء المفعولين علمنا ربانا ربانا أبونا ها أدبنا شيخنا إن هنا مفعول به والفاعل أبونا أو شيخنا ثم الضمير الثالث هو كاف الخطاب بصوره الخمس كالمفتوحة للمفرد المذكر المخاطب علمك وعلمك ما لم تكن تعلم والكاف المكسورة للمفردة المؤنثة المخاطبة علمك أبوك والكاف التي بعدها ميم ألف للمثنى علمكما أبوكما والكاف التي بعدها ميم وهذا لجمع الذكور علمكم والكاف التي بعدها نون مشددة لجمع الإناث كنا هذا كله اسم الضمير كاف الخطاب وله خمس صور كي مكسوره كما كم كن والضمير الرابع من الضمائر المتصلة التي للنص هو هاء الغيبة هاء الغيب، الهاء المضمومة أو المكسورة تقول علمه علمه الهاء هنا مفعول به علمها الهاء التي بعدها الف علمها مفعول به علمهما الهاء التي بعدها ميم ألف للمثنى علمهم الهاء بعدها ميم علمت الجمع للمذكر علمهن الهاء بعدها نون مشدده لجمع المؤنث علمهن فهذا كل يقال له هاء الغيبة يقال هاء الغيبة إذن هو جعل المتصل عشر جعله اثنى عشر ضميرة وهي أربعة ياء المتكلم كما قال ضربني ونا المفعولين كما قال ضربنا وكاف الخطاب بصورها الخمس وهاء الغيبة بصورها الخمس فحاصل الأمر أنها أربعة ضمائر ومنها ضميران كل ضمير له خمس صور فتحصل معك اثنتا عشرة صورة يا المتكلم نال المفعولين والكاف وصورها الخمس والهاء وصورها الخمس ضميران كل ضمير له خمس صور فهذه عشر صور لضميرين وضميران آخران لكل ضمير صورة وحيدة فإذا معك اثنى عشر أما المنفصل فهو الضمير إياه هو جعله اثنى عشر ضمير وفي حقيقة الأمر هو ضمير واحد ولكن له اثنتا عشرة صورة تشكله بالحروف التي تليه اردت الكلام عن نفسك اياه اردت الكلام عن مفرد مذكر اياك تخاطبه طب ان كان غائبا اياه وهكذا وهكذا تمرين ضع ضميرا منفصلا مناسبا ضع ضميرا منفصلا مناسبا ليكون مفعولا به أيها الطلبة ينتظر المستقبل إياكم ينتظر المستقبل مستقبل هو الذي ينتظر فاعل ينتظر من ينتظر إياكم الضمير هذا الذي يعود على الطلبة يا ايتها الفتيات ترتقب البلاد إياكنا ترتقب البلاد أيها المتقي إياك يرجو المصلحون أيها الفتاة إياك, إياك ينتظر أبوك أيها المؤمنون إياكم يثيب الله يثيب فعل الله فاعل والمفعول الضمير إياه الضمير المبني وهنا شكل بالكاف والميم لأن المخاطب به جمع الذكور إن محمدا قد تأخر انتظرت طويلة إياه انتظرت طويلة نعم هؤلاء الفتيات يرجو المصلحون إياهن الكلام هنا نعم غائل إياهن يا محمد من انتظرت الا اياك نعم كلام جميل نعم تقول الكاف حرف خطاب مبني على الضم والميم على حرف مبني على السكون علامه الجمع الضمير إيا ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به والكاف كا ك حرف خطاب مبني على الفتح ياكي كي حرف خطاب مبني على الكس كما الكاف حرف خطاب مبني على الضم وما ميم آلف حرف يدل على التثني وهكذا هذا من ناحية الإعطاء <تصفيق> واضح يا شباب ها واضح صاحبك الذي سكت هل يفهم هذا الكلام ها انت قلت برد كلامتي على المعده اوي فاا مستعان طيب مواصل الكلام قال المصدر المصدر <تصفيق> <تصفيق> سمعني بس ماذا تريد أسمعني, أسمعني يا محمود أسمعني نعم تأخذ كده هكذا إما تأخذ كده وإما تأخذ هكذا <تصفيق> طيب الله بستعاف ما يبني احنا شرحنا وحلنا التمرينات يا ابني أعمل لك أكثر من كده يا ابني <تصفيق> الله بستعاف هاتل أمرك كيف ماشي نكمل ماشي نكبل ماشي. ها خلص كتاب <تصفيق> ماشي يا ماذا تريد عمر لا في ايه ان شاء الله طيب الله المستعان واما ان تساله واما ان اشرح نسكت لا ها لا قاعد سل لا لا لا, لا سل في الدرس نما لا تسأل خارج الدرس خارج الدرس بعد الدرس نما في اثناء الدرس تسأل في الدرس نعم نعم, نعم, نعم كفاية فالدرس القادم سهل إن شاء الله يساعدك على هضم الاول كلام على المفعول مطلق سهل يعني لو قلت شرحت الدرس شرحا هذا ايه مفعول مطلق شرحت الدرس شرحين مفعول مطلق أيضا شرحت الدرس شرحا مسهبا هذا مفعول مطلق أيضا ولكن الأول أكد الفعل الثاني شرحي بين العدد ها مبين للعدد والثالث شرحت الدرس شرحا مسهبا مبين للنوع هذا الدرس سهل يساعدك على الحفظ قال ابن اجل الروم المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضرب نحو ضم الواو بضمها وليس بفتحها المصدر هو الاسم المنصوب تعريف المصدر عند الصرفيين هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل يعني أنت تذكر الفعل ثم تذكر المضارع والأمر والمصدر قام يقوم قم قيام أو قام يقوم قيامه فهو الذي يجيء بعد المضارع وبعد الأمر هذا يقال له المصدر وسمي مصدر على قول للنحاة أنه الأصل يعني أخذ الفعل منه واسم الفاعل واسم المفعول أخذت منه على قول الكوفيين المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل وهو أحد المنصوبات ناصبه الفعل ولكن لم يقع عليه فعل الفاعل وانما نصب لانه جيء به لتوكيد الفعل او لبيان عدده او لبيان نوعه وهذا المصدر قال عنه ابن اجروم وهو قسمان لفظي ومعنوي نعم فين؟ فين فين فين فين. نحو, نحو, نحو, نحو بالضم خبر اه هي مرفوعه خبر المبتدا محذوف مفهوم من الكلام كانوا قال ايه هذا نحو كذا نعم قال وهو قسمان لفظي ومعنوي فان وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي قمت قيامه قال نحو قتلته قتلى قتلته قتلى هذا مصدر مفعول مطلق ماله لفظي ولا معنوي لفظ وإن, ف... وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا جلست جلوسا هذا مفعول مطلق لفظي إنما لو قال جلست قعودا فهذا مفعول مطلق معنوي أتى بمصدر من معناه وقمت وقوفا وتقول فهمت إدراكا وأدركت فهمه وهكذا وما أشبه ذلك إذا إذا وافق الفعل في لفظه كان مفعولا مطلقا أو كان مصدرا منصوبا لفظيا وإن وافقه في معناه دون لفظه فهو مفعول مطلق معنوي مفعول مطلق معنوي واضح الكلام طيب انواع المفعول المطلق ثلاثه المؤكد للفعل والمبين للنوع والمبين للعدد مؤكد للفعل كما لو قلت قمت قياما وقعدت قعودا هذا مفعول مطلق جيء به لتوكيد الفعل طيب لو قلت قمت قيامين، هذا مفعول مطلق مبين للعدد قمت قيام الأسد مفعول مطلق مبين للنوع قيام الأسدي قيام الأسد واضح هذا عن المصدر نعم تبسم تبسم المغضب هذا مبين للنوع مفعول مطلق مبين للنوع يعني هو يؤكد الفعل ومن ناحيه اخرى يبين نوع هذا الفعل مبين للنوع نعم الثلاثة انواع نعم في اللفظ في المعنوي ان كان من لفظه فهو لفظي ان كان من من معناه دون لفظ فهو معنوي يعني تقول قمت وقوفين مثلا ها قمت وقوف الجمل قيام الجمل لفظ قمت وقوف الجمل هذا معنى نعم هل هناك اسئله نعم عليه خارج الدرس طيب هل هناك اسئله في الدرس اولا إذا تحدثنا اليوم عن المنصوبات اجمالا وهي على قول ابن أجروم خمسة عشر أولها المفعول به وآخرها التوابع النعت والعطف والتوكيد والبدل ثم تحدثنا عن المفعول الاسم المنصوب الذي وقع عليه الفعل ثم تحدثنا عن, عن المصدر الذي يأتي لتوكيد الفعل أو لبيان نوعه أو لبيان عدده وفي ثناء ذلك تم بيان أن المفعول نوعان ظاهر ومضمر وأن المضمر على قسمين منفصل وهو ضمير واحد إيا وله ثنت عشرة صورة ومتصل وهو أربعة ضمائر. ياء المتكلم ونا المفعولين وكاف الخطاب ولها خمس صور وهاء الغيبه ولها خمس صور هذا ما ذكرناه اليوم فيه سؤال فيه سؤال استيقظ كل نعم نعم طيب ماذا تريد ها ما له ها لا تفهمه تماعنا فضل الحديث لست فضل الحديث طيب ما البدل تعريف التابع المقصود بالحكم لذاته بلا وصف تابع لأنه يتبع ما قبله مقصود بالحكم لأنه هو فعلا المرد بالحكم يعني لما تقول أكلت الرغيف ثلثه الحكم هنا وقع على كل الرغيف ولا على ثلث الرغيف ثلث إذن كلمة ثلث هي المقصوده بالحكم خلاص وتقول تولى الصديق أبو بكر الخلاف كلمة الصديق هناك أبو بكر ومن الأمم الأخرى كان هناك صديقون فاذا المقصود بالحكم ابو بكر تولى ابو بكر الخلاف ولكن انت تمهد له بذكر المبدل منه واضح تابع مقصود بالحكم لذاته بلا واسطه لانه لو كان هناك واسطه حرف العطف خرجنا من البدل الى المعطوف لو قلت مثلا حضر الطالب محمد محمد والطالب هذا بدأ كان قلت حضر محمد حضر الطالب محمد. الحضور وقع من الطالب ووقع من محمد إذا محمد تابع ومقصود بالحكم ولكن هنا بواسطة الواق تابع مقصود بالحكم لذاته بلا واسطه أما بالوسطة خرجنا من البدل إلى المعطوف العطف المعطور تمام؟ هذا البدل كما قلت على اربعه انواع بدل مطابق كما قلنا حضر الطالب محمد من الطالب محمد محمد من يبقى كل من كل كما يقولون بدل جزء بعض من كل اكلت الرغيفة ثلث نصفا وبدل اشتمال ان يشتمل المبدل منه على البدل في شيء معنوي تقول ادبت الولد خلقه هذبت الولد التهذيب هذا ممكن الولد شعره هذبت الولد اظافره أظفاره هذبت الولد خلقه ها لو قلت الشعر هذا بعض من كل لو قلت خلقه هذا بدل اجتماد وتقول نفعني الشيخ ادبه الشيخ عباره عن جسد وصفات معنوية فأنت أردت شيئا من هذه الصفات المعنوية الأدب هل هذا الأدب يستقل عن الشيخ ينفصل فهذا يكله له بدل اجتمال وهناك بدل الغلط أظنك حضرت في آخر الكلام عنه ولا لم تحضر؟ بدل الغلط يعني رأيت شيئا من بعيد فظننته زيدا فقلت رأيت زيدا فلما اتضح ظهر أنه فرس فتقولي رأيت زيدا الفرسات هذا يقال له بدل الغلط بدل الغلط وله انواع طيب انت صيدلي ماذا كنت تريد ليه اسم الجمع ولا طيب ما شاء الله لو في اسئله متعلقه بالمقرر لا يوجد الجمع ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين وهو تكسير او سالم والسالم مذكر او مؤنث هذا ذكرناه قبل ذلك واسم الجمع ما دل على جمع ولكن بحذف التاء من مفرده كما تقول تمر مفرده تمرة فكلمة تمر اسم جمع اسم ايه اسم جمع وكما تقول ورق جمع لورقة هذا اسم جمع وكما تقول بقر جمع لبقرة وثمر جمع لثمرة فهذا ما دل على جمع ولكن حذفت التاء من مفرده يعني لفظه لفظ المفرد مع حذف التاء هذا يقال له اسم جمع ما هو جمع تكسير ولكن يقال له اسم جمع وهناك اسم الجمع الجنسي مثل رمل وحصى إلى اخره ما يدخل فيه أفراد الجنس وضح والله أعلم اسم الجمع الجنسي لا مفرد له لا قد يقول له يعني حصى مفرد وحصى يعني يشمل كل أفراد الجنس يعني إن كان مشمسا فهو ماء بارد فهو ماء دافئ فهو ماء كل أفراد الجنس تدخل تحته كلمة ماء تشمل هذا كله ماء نهر ماء بحر ماء مقطر كله يدخل تحت كلمة ماء هذا المراد النوايه اسم جنس اسم جنس نعم حاله ايه مثال يعني كيف تاتي بالمصدر المصدر هذا سماعي وقياسي المصدر نوعان سماعي وقياسي أما القياس فهو مصدر الفعل الرباع والخماس والسداس له قاعدة تسير عليها يعني الفعل الرباع الذي على وزن أفعال مصدره على وزن إفعال أخرج إخراج أنبت إنباء أحسن إحساس هذه قاعدة فكل فعل على وزن أفعال يكون المصدر منه على وزن إفعال إلا إذا كان معتل الوسط مثل اقامه و اناره فيكون المصدر منه على وزن اثاله اناره اغاره اثاره الى اخره هذا يكون له مصدر سماعي يعني قياس مصدر قياسي تقيس عليه ماشي الفعل مثلا انفعل خماس مصدره انفعال انطلق انطلاق انشق انشقاق واضح انفلق انفلاق الفعل افتعل مصدره افتعال اخترع اختراع احترم احترام هذا يكون له مصدر ايه قياسي الرباعي والخماسي والسداسي المصادر فيه قياسيه اما الفعل الثلاثي فمصادره سماعية يرجع فيها الى المعجم لتعلم تعلم معنى الفعل وهل هو مضارعه فيفعل ولا يفعل ولا يفعل ومصدره هل كذا أم كذا أم كذا هذا ترجع فيه للمعجم وإن كان هناك بعض القواعد التي تساعدك على معرفة المصدر الثلاث أيضا ما دل على حرفه كان على وزن فعالة تجر تجاره زرع زراعه صنع صناعه فهو على وزن فعاله مثلا ما دل على لون فهو على وزن فعله حمره زرقه صفره واضح يعني وضع الصرفيون بعض القواعد التي تساعد على معرفة مصدر الفعل الثلاثي وانما الاصل فيه انه ايه سماعه يعني نرجع فيه الى كلام العرب صام يصوم صوما وصياما مثلا قام يقوم قوما وقياما الفعل قال له ثلاثه مصادر قال قولا وقال قيلا وقال قالا كيف تعرف ذلك من المعاجم واضح والله اعلم تقولت قلت الشيخ زكريا الشجي وما الملأة تسأل طيب سؤال استخبار ولا سؤال ها ها تطلع تسأل كده ايوه ولا مش يجي عشان كان يجي نروح مش يجي نروح برضو نعم ها إذا ذك كلمة وحده منصوبة دائما على الحالية على الحال على الحالية وهي مؤولة بقولك منفردا لأن الحال لابد أن تكون نكرة ووحده مضافة إلى الضمير والمضاف إلى الضمير معرفة فكيف وقعت الحال معرفة؟ قالوا مؤولة مؤولة بقولك منفردا لان الحلمه نكره وكلمه وحده معرفه فاذا تؤول بمعنى اخر يكون منكرة فحضر فلان وحده يعني حضر فلان منفردا هذا المعنى وحده حال منصوب علامة النصب الفتحه والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه حضر فلان وفلان وحدهما. فضل نعم. صد. نعم. نعم. الصريف يدعو دعاء ودعوا ودعوة. هذا ترجع فيه الأصل. اصل الالف هل هو واو او ياء بقاعده معينه خلاص وهذا يرجع فيه ايضا الى المعجم اسند الفعل الى تاء الفاعل تقول ايه دعوت ولا تقول دعو ولا تقول دعيت فاذا اصل الالف هنا ايه واو عرفنا هذا منين من المعجم ايضا من المعجم ها ادعو اود مبنى على حذف حرف العلم طب ولماذا جئ بالالف في اوله هو الفعل دعا يدعو فحذفنا الواو من آخر لانه معتل الاخر يبنى على حذف حرف العلم لماذا جئت بالالف في اوله لتتواصل به الى نطق الساكن الدال صح ولذلك في الفعل قم قام يقوم قم ما احتجت الى الالف لان القاف مضمومه نعم وهكذا شيء نعم خماسي حدد السؤال السؤال غير محدد الفعل يقضي نعم ما له يقضي مبني على حذف حرف العل حرف العلم الذي حذف الياء فبقيت الضاد قبله مكسورة إشارة إلى الياء المحذوب ماشي أنت تريد أن تسأل عن ضبط الألف صح ألف الوسط متى تضم ومتى تكسر. أليس كذلك نعم ولا ولا بلى ولا نعم بلى الألف إذا كان الثالث مضموما ضما أصليا ضممت الألف أدعو أتلو أذكر ها؟ أما إن كان مفتوحا أو مكسورا كسرت الألف احسب افعل بالكس ماشي وإن كان مضموما ضما عارضه من أجله أو الجماعه فكسرت الألف كذلك امشوا لأن الأصل امشيوا هذا الذي أردت أن تتحدث عنه نعم نعم طيب هذا النفير عن مجيء الشيخ زكري ولا؟ <تصفيق> طب الناس تبشوا على تقعد ولا تاخد الغياب تاخد الغياب من واحد لعشر ها الماضي تعال خذ الغياب قبل أن أنصرف حد عند سؤال حد حد في نفسه حاجة نعم <تصفيق> آه. وأنت تقرأ كتاب الله فاقرأ بالفصح ولا تقرأ بالعمين ها تقول آل إني عبد الله لا يصح قال إني عبد الله فتنزل هذه القواعد التي درستها على هذا الكلام لماذا هذا مرفوع لماذا هذا منصوب تنزل القواعد على الكلام ومن ثم تستخدم هذه القواعد في كلامك شيئا فشيئا حتى تستطيع ان تقيم لسانك بهذه اللغه في القران وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم معجم طيب لسان العرب لابن منظور لسان العرب لابن منظور كيف تكشف الله المستعان ان شاء الله يعني لما ننتهي من هذا الكتاب سوف ناخذ بحكم انكم ستكتبون هذا الحديث ضعيف هذا الحديث صحيح ستتعرضون لذلك سناخذ قواعد الاملاء قضى تكتب بالالف ولا بالياء استفتح الالف لها همزه فوق ولا تحت لا همزه فوق ولا تحت ولا تحت ولا فوق لأن ألف وصف خدت بالك واضح ونأخذ إن شاء الله كيف نكشف في المعجم لأننا نحتاج إلى المعجم لمعرفة الجمع جمع الكلمة كيف تعرفه من المعجم المضارع من الكلمة هل هو يفعل بضم العين ولا يفعل اه لان الفعل مر يا مر يمر يمر هذا فيه الثلاث كيف تفعل هذا يمر ويمر ويمر, ويمر تفع تعرف هذا طب المصدر مرورا ولا مراره ها ولا ايه تعرف هذا ان شاء الله سياتي درس عن الكشف في المعجم ولكن لما نعرف المفعول به من الفاعل إذا عرفناه <تصفيق> لو مبسوط